All right a a di un till i طير من رب السماء ينثر بشارة من علي ومن فاطمة يزف التهاني في الليالي المظلمة يرفعها الأهل من الأصول الغاممة بلد الغاري الفرح في <تصفيق> مولينا صديق قوال وفعل علم غمامة وبمطرها تبتهي الهن البتولة مولدة هذا الشي بالأنوار عمت وبأياده الفضل هل تغاريد الفرح في مولدة هل تغاريد الفرح في مولدة دور الكاسوت همه دور الكاسوت Maule de soadelha ha o sabe Maule de sol نادت في مولده تمشي وتبشر هالخلايق فرقانا افضل موالي في حياته تجسد وحتى المعاند اسمه دوم من علينا بمظهرة من عالم الدر في علوم صورة في صلب طهر كم كما لو طهرة حاز المكارم المفاخر مبخرة هل الفرح في مولدة هل لتغاريد الفرح في مولدة مرتفع باسم عالمنا مرتفع باسم عالمنا مولد صادق والهوى صابر مولد صادق والهوى صابر مرتفع بسمع على من على الصباي يا لبس الثوب اللي ما شلت حمل بداها ورد ما منها مثل كلها نبوه والامام في الشكل من تبدي من عليها تكتمل عيد الفرح في <تصفيق> مولده هل التغاري خيلوا المسرف مولدة لنا الصبح علقوا هزينة زخرفوها بالفرح قلب الموالي لو ان دايم الجرح زيدوا لسكر هالملوحة تنطرر هل <تصفيق> لتغاريد الفرح في مولدة هل لتغاريد الفرح في مولدة للحاف الكلمة انت عنا للحاف الكلمة انت عنا مولد الصادق والهوا ساب مولد الصادق والهوا ساب للحفل كل من